رَضُونَ بَعْيَّ كُونُوا مَعَ الْخَوَالِ فِي مَطْبِعٍ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ likalhumul hayratu wa ulai kahumul muflihun a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم بقاعدا الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أونياء رضوا بأي يكونوا مع الخوال في بقعة الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم